Inna la, hase mi ombasuji. Vána jová, hiro, ne, min se. Inna, ona, um, In illa, كرا من القول وزورا وإن الله لعفٌ رفور والذين يظاهرون من النساء إهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 ويقولون فيه انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا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 من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنون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 فَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 istahwad alayhim al-shaytan faansahum ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين إن الله ورسوله لائك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من الله ورسوله ولو كانوا Ulahu kanu, ahoj, أَوْ ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj,